لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويؤذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من طين الآزب بلعجب عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين اِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيَنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا أَإِنَّا لَهَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي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 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ مِنْ آفْكٍ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبٍّ عَلِيمٍ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاءَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فقال ألا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 وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نزل المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإصحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إصحاق ومن ذريته محسنه وظالم لنفسه مبين قال قد من أنع على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما السراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نزء المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين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 إِنَّا كَذَارِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوْطَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ أَهْلَهُ أَجْمَعِنَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ نَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ و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 وارسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم أل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمونا فلا تذكرون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 وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا رنحن المسبحون وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكن عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإنا جنتنا لهم غالبون